أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود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 ما رفهم يوزعون حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا.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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَب بِكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلٌ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرن الذين أضلانا من الجن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 بعد ضرّا أمسّته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي للحسن فلن